زاد ما وصلت زين غاضري يا المنظر يستقبل العقيله ولا اليوم الجسد يناد دمعه مصك جساد كثر الحزن فيه ترن دمعت صواه وقف في وسط الظعن العيل كلنا حلا بعت للسفر والله على اصعب نادي بالله يا عقيل السندين الى الحين القلب هشيان وفادي يا من خليت جسمي بالوطي يا عارب ثلاثة أياما حالش كثرت عذب نادي بالله يا عبقي لسن يديني إلى الحين لدى الخبسة الفاعدين يا من خليت جسمي بالوطي يا عارب ثلاثة أياما حالش كثرت عذب وحدي خليتوني في حيرة وهامي ما لي راس وجثتي مخبّى ببدامي وانتوا عفتوني على تربتي عافي عافري بحر الشميس لا أحد يامي وحدي خليتوني في حيرة وهامي ما راس وجثتي مخبّى ابو باب جامي انتو عفتوني على السور اللي عافر بحر الشمس لا أحد يامي في عيني اي الموقف الحافي شفت ما ابونا متواصل في عيني اي الموقف الحافي شفيت مقمونة ميت واصل أبو اليمة إلى اليوم في كربل وكل زاير يا شيعة يستقبل ضيوفة بأربعين تحضر إلى وكل زاير تعنا ما يخضر يا شيعة لكم الزيارة الولي ما يا شيعة لكم ابشار الولي ما ينسى زوار يا شيعة انا المنذ بحظامي انا من خل العذاب اشمة عظامي انا من الحقيق حرقة خيامي يلتزورني فلا نمس ويتامي التمو فوق صدر صدري دامي سينوا دمعة الأسأل دمي الهامي نادي يا شعاء أنا انا حظامي أنا من خل العداء عشمة عظامي انا من نار الحقات حرقت قيامي يلتزوروني فلع تنسويت عمل سيل ودمعه الاسى وانت تمسح بالقبر خدك الهامد تذكرني وانا وحدي دي حافر بترقب في الدي مدابل يا زايري لا تمسح وانت تمسح بالقبر خدك الهامد تذكرني وانا وحدي عافر بترقب بلدي مدام لا تنسى يا دايري تروح المدبح تلقى دمان حري تفور وتنضح تلقى سوى جسمي تجري تلقى العقلة والمدامع تشبه لا تنسى يا دايري تروح المدبح تلقى دمان حري تفور وتنضح تلقى سوى روايات جسمي تجري تلقى العقلة والمدامح تسفح يا زايري لا تنسى ونت تمسح بالقبض الدك الهامل تذكرني وأنا واحد أدي عافر بترو بدي لا تنسى زايري تروح المذبح بتلقى دماء نحري وتطور وتنضح بتلقى سورها يge deuxième تجري بتلقى العقلة والمدامع تسبح قاتل سياسا يرترح المذبح بتلقى دماء نحري تطور وتنضح بتلقى سورها يge deuxième تجري بتلقى العقلة والمدامع تسبح Hello. وجع يا الزاغر اللي دمع روحك ينه وبتقش وحقت استلحقت الملع يكتب لي اقسم علك جرح قلبي وجسمي المنجل هسدي يا را انش لك ما تنسى حظل بضل اللي وجع يا زاير اما ان شي وذكر ولادي على الغبره قال لي الله يعطيك وذكر ولادي لك الله يعطيك اجره منهم مثلي ابو يفتي دولاده من هم مثلي ابو يفتي همث لي دفن بيت ترى عمره والثر ولادي لك على الغابره قل لي الله يعظم أجر لك اجره من همث لي ابو يوسف قد من همث لي دفن بيت ترى عمره والثر ولادي لك على الغابره يا ضايع تذكر بي ود تصوب المشرع انضم لك سياره انضم لك سياره الغالي وصعبين لو تشوفه مقطع قلبك اللي جلي زار يا زايد قلبي ود تصوب المشرع انضم لك سياره وض علي وفاضي لو تشوفه مقطع قلبك اللي جلي زار امانه هي اللي زايك سلامي يودى للغالي وكل لا والله تدني علي واشرتالي معطي حت علمنا يا اخويا عطى حتى مالك الا ما اليوم تدري مكانك عشان أمخالي من قبر رحيلك زحمة المشاعر أجدري باعتقادك بالأمل تسافر تدعي لك شباعة مني يلي زاير في الوصل اللي لازم ينجبر لخاطر الله يلي اسمع جوابك وطق الي ليا للشفاع باب التم حسب دموعك ثقبنيتك مصابك قلبي مصابي فاحت عذاب